أقسم بالخُنس الجوارِ والليل إذا عسَس والصباح إذا تنفَس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عد العرش مكين مطاع ثم